البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية بسم الله الرحمن الرحيم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 لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم ساعة زمن في ذكر الإسراء والمعراج سهره إذاعية كتبها همام عبد المطلب إخراج يوسف المشري في عام الحزن ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبموتها فقد النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والحنان والرأي الصائب والعقل الراجح والحب وفي نفس العام عام الحزن مات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وبموته فقد الرسول صلى الله عليه وسلم سندا عظيما كان يدفع عنه اذى المشركين ومكرهم وقد كان يقوم بدور الوسيط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأعدائه المشركين وكان عمه قد وعده الا يسلمه لأعدائه أبدا لا عجب إذن في أن يسمي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العام عام الحزن في هذا العام الحزين نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى والسخرية فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعه بهم من قومه رجان يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل يا ساده ثقيف واشرافهم ها هو ذا محمد القرشي جاءكم من مكه يستعديكم على قومه فماذا انتم فاعلون لما لا تنتظر حتى نسمع منه لقد فرق جمع قومه بكلامه حتى ضلوا فكيف نسمع منه؟ تكلم يا محمد تكلم ليه ما جئتنا؟ يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم جئتكم أدعو إلى الله الواحد الأحد جئتكم أرجو نصرتكم على الإسلام وأن تقوموا معي على من خالفني من قومي <تصفيق> أمزق ثياب الكعبه ان كان الله قد ارسلك حقا <تصفيق> أما وجد الله احدا غيرك كي يرسله الينا والله لا اكلمك ابدا لئن كنت رسولا من الله كما تقول لانت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي ان اكلمك <تصفيق> فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يأس من خيرهم وقال لهم اذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني وتركهم ومضى <تصفيق> وهل امرك هذا مما يكتم اتبعوه يا قوم صيحوا به وسبوه واجمعوا عليه الناس من كل ناحيه <تصفيق> فلجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائة لابني ربيع حتى رجع عنه سفهاء ثقيف فلما اطمأن الرسول إلى وحدته رفع رأسه إلى السماء يشكو حاله ويقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به ودخل صلى الله عليه وسلم الحجر حجر إسماعيل عليه السلام يغالب حزنه وهمه والضجع لينام مسلما أمره لربه جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى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 يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل فهمزني بقدمه فجلست فلم أرى شيئا فعدت إلى متجعي فجاءني الثانية فهمزني بقدمه فجلست فلم أرى شيئا فعدت إلى مطجعي فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه وخرجت فإذا دابة أبيض يقال له البراق بين البغل والحمار في فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه يضع يده في منتهى طرفه فحملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته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 المسجد الأقصى ليجد في انتظاره أصحاب الرسالات وجد الخليل إبراهيم عليه السلام وكلمة الله موسى عليه السلام وكلمة الله عيسى عليه السلام وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما رآهم في تلك الليلة المباركة قال صلى الله عليه وسلم عن شكل إبراهيم لم أرى رجلا أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه يعني أنهما هو وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما كان متشابهين أشد الشبه وقال صلى الله عليه وسلم عن شكل موسى عليه السلام رجل آدم طويل وأما عيسى بن مريم عليه السلام فقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله هو رجل أحمر بين القصير والطويل صدقت يا سيدي يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم كان من حديث الإسراء حيث أسرى الله عز وجل بعبده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة أسرى في اللغة معناها صار ليلا وكذلك صرى وفي هذا المعنى يقول الشاعر العربي الفصيح صريت من حرم ليلا إلى حرم، كما صر البدر في داج من الظلم ووصف الله سبحانه وتعالى رسوله المصطفى في آية الإسراء بقوله أسرى بعبده وفي هذا الوصف يقول أحد العلماء الأجلاء إذا صحت نسبة العبد لربه بحيث لا يشرك به في عبادته أحد، فقد فاز وسعد ولعلنا تأكدنا من كمال عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل حينما ضاق الناس به صلى الله عليه وسلم وبدعوته للإسلام ضاقوا به ومنه وأوعزه إلى سفهائهم بمطاردته للنيل منه وضاقت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف فماذا قال وهو يبث شكواه لربه عز وعلا قال صلى الله عليه وسلم انت رب المستضعفين وانت ربي إلى أن قال صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي حتى قال في ختام شكواه لله سبحانه وتعالى لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله كان هذا كل ما يخشاه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المؤلم كان يخشى غضب الله ويرج عفوه ومغفرته ويقر بأن الحول والقوة من الله وحده لا شريك له وفي وصف العبودية لله يقول القاضي عياض ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي صيرت أحمد لي نبيا واجتهد العلماء في تفسير وصف الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية وتكرار هذا الوصف في أكثر من آية قرآنية كريمة قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد أن محمدًا رسول الله عبد لله بشر حتى لا تضل أمته في وصفه وكنيته كما ضلت أمم من قبلهم كان حادث الإسراء إذن عزاء وتسليه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف حزينا مكتئبا للجحود الناس وصدهم لدعوته كان حادث الإسراء إشارة واضحة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كانت دعوته قد نبذت ورفضت في المهد إلا أنها ستقوى وتعظم وتسود وسيمتد ظل لواء هذه الدعوة حتى ينضوي تحت ظلها المسجد الأقصى وما حوله كان حادث الإسراء آية كبرى وبشر من الله عظيمة لرسول عظيم صلى الله عليه وسلم كي تهدأ نفسه وتقر. وتطمئن إلى نصر الله سبحانه لهذه الدعوة الشريفة إلى عبادة الله الواحد الأحد بسم الله الرحمن الرحيم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 فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما راى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى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 لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج ولم أرى شيئا قط أحسن منه فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة عليه ملك من الملائكة يقال له إسماعيل تحت يديه إثنى عشر ألف ملك تحت يدي كل ملك منهم إثنى عشر ألف ملك وما يعلم جنود ربك الا هو وتلقفتني الملائكة حين دخلت السماء الدنيا حيث رأيت بها رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بني آدم فيقول لبعضها خيرا ويصر به ويقول لبعضها اف ويعبس بوجهه فقلت من هذا يا جبريل يقول جبريل الامين هذا ابوك ادم تعرض عليه ارواح ذريته فاذا مرت به روح المؤمن منهم سر بها وإذا مرت به روح الكافر منهم أفف عنها وكرية وساءه ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا صدق الله العظيم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصعدني صاحبي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ثم أصعدني إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر قلت من هذا يا جبريل؟ يقول الأمين جبريل هذا أخوك يوسف بن يعقوب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصعدني صاحبي إلى السماء الرابعة فإذا فيها رجل فسألت صاحبي من هو يقول أمين الوحي جبريل هذا إدريس الذي قال رب العزة في شأنه وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصعدني صاحبي إلى السماء الخامسة فإذا فيها كهل أبيض الرأس واللحية لمرى كهلا أجمل منه فقلت من هذا يا جبريل؟ يقول جبريل عليه السلام هذا هو المحبب في قومه هارون بن عمران يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصعدني صاحبي إلى السماء السادسة فإذا فيها أخي موسى بن عمران ثم أصعدني صاحبي إلى السماء السابعة ورأيت فيها الخليل إبراهيم جالسا على كرسي إلى باب البيت المعمور وبعدها صعد بي صاحبي حتى انتهى بي الى سدره المنتهى حيث جنه المأوى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غشي السدرة من أمر الله ما غشيها استنارت بنوره جل وعلا وتغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها فخررت ساجدا لله عز وجل حامدا له سبحانه وتعالى شاكرا إحسانه وفضله ووجدتني أقول في سجودي التحيات الزكيات المباركات الطيبات لله فينادي رب العزة رسوله نداء عليا من فوق العرش العظيم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهنا تهتف ملائكة العرش نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وفي هذا الموقف الجليل وفي تلك اللحظة المباركة فرض الله على نبيه وعلى امته خمسين صلاة في اليوم والليلة وبعد أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم من الرب الكريم هبط إلى سدرة المنتهى حيث كان جبريل واقفاً في انتظاره ليهبط به إلى السماء السابعة ثم السادسة ويلقى موسى عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم فيسأله عما فرضه الله عليه وعلى أمته من الصلاة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خمسون صلاة في اليوم والليلة فقال له موسى عليه السلام يا محمد إن أمتك لا تطيق هذا وإني قد بلوت بني إسرائيل من قبل فارجع إلى ربك واسأله التخفيف فنظر صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه الأمين جبريل يستشيره في هذا الأمر فأشار عليه بالعودة إلى ربه اللطيف الخبير وصحبه مرة أخرى إلى سدرة المنتهى وتركه ليكمل الطريق حيث جلال العرش ونوره فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم طالبا التخفيف فاجابه رب العزه ورفع عنه وعن امته عشر صلوات فهبط النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاكرا حامدا حيث لقي جبريل عند سدره المنتهى فهبط به فلقي موسى عليه السلام في انتظارهما بالسماء السادسه فسأله فأخبره الخبر فكرر موسى عليه السلام النصيحة وكرر محمد صلى الله عليه وسلم العودة إلى ربه جل وعلا يسأله التخفيف فيجيبه ربه برفع عشر صلوات أخرى ويتكرر الهبوط والصعود حتى انتهت فريضة الصلاة إلى خمس صلوات ونودي صلى الله عليه وسلم من قبل الخالق الأعظم أن يا محمد نهى خمس صلوات في العمل وخمسون في الأجر وأخبر أمتك يا محمد أن من هم بحسنه ولم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب له وإن عملها كتبت له سيئة واحدة ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ويهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأمين جبريل على الصخرة المقدسة حيث ودعه لفيف من الأنبياء ثم ارتقى صلى الله عليه وسلم البراق فطار به إلى بيت الله الحرام في مكة قبل أن ينقضي الليل ويعود صلى الله عليه وسلم إلى فراشه وكأنه لم يفارق بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم ولما أصبح صباح السابع والعشرين من رجب بعد هذه الليلة المباركة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وهو أسعد ما يكون حالا <تصفيق> وها قد ظهر محمد وسيزدد سمرنا يا قوم وصلتحك حتى نستلقي على أقفيتنا مرحى مرحى يا محمد هل من جديد حدث؟ يقول صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> إذن حدثنا يا محمد فنحن في شوق لسماع أخبارك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اسري بي الليلة إلى بيت المقدس بيت المقدس في الشام؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تقول إنك ذهبت الليلة إلى بيت المقدس بالشام وأصبحت بين ظهرانين؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> ألم اقل لكم سنتحك ونتحك <تصفيق> يا محمد قل لي قل لي يا محمد ان دعوت قومك الآن إليك أتحدثهم بما حدثتني الآن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا ماشر بني كعب نعم يا بني يا أي يا باته يا كل قريش تعالوا تعالوا جميعا تعالوا واسمعوا آه. هيا هيا آه. حدثهم يا محمد حدث قومك بما حدثتني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قوم لقد اسري بي الليله الى بيت المقدس اتعقلون هذا الذي قاله يا قوم اتصدقونه يا قوم ها هو ابن قحافه قادم تعال تعال يا ابا بكر تعال وانظر صاحبك ينظر ابو بكر الى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الى القوم ويقول ما الأمر؟ يزعم صاحبك أنه قد اسري به الليلة إلى بيت المقدس وعاد يقول أبو بكر إنكم تكذبون عليه ها هو ذا أمامك وها نحن فينظر أبو بكر رضي الله عنه إلى عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى الجواب الصادق فيقول أبو بكر والله لئن قاله لقد صدق مرحى يا ابن قحافة مرحى فتنك صاحبك وحق الآلهة كيف تصدق هذا الأمر يا رجل إننا نضرب في مثل هذه الرحلة اكباد الإبل شهرا مقبلة وشهرا مدبرة أين عقلك يا رجل يقول أبو بكر وما يعجبكم في ذلك والله انه لا يخبرني بالخبر ياتيه من السماء في ساعة من الليل او نهار فاصدقه وهذا ابعد مما تعجبون منه يا رسول الله صف لنا بيت المقدس فاني قد جئته ويصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وكأنه ينظره أمامه وكلما وصف الرسول شيئا يقول أبو بكر صدقت صدقت وأشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله ولي تلقي جن قوم سحرهم محمد الان يتاكد انه ساحر مسحور نعم هو مسحور يا قوم اتتبعون رجلا مسحورا بسم الله الرحمن الرحيم نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذا هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا صدق الله العظيم دعنا من بيت المقدس يوصفه يا محمد أما من آية أخرى لديك تصدق ما جئتنا به من زعم هذا الإسراء؟ هذا هو الصواب يا ابن المغيرة أجل أجل. فإن لنا عيرا في الطريق لابد أن تكون قد مررت بها يا محمد في إسرائك إلى بيت المقدس أو حتى حين عودتك إلى مكة نعم حدثنا عن عيرنا أما رايت عيرنا؟ متى تأتي؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت على عير بني فلان بالروحاء وقد أضل ناقة لهم وانطلقوا في طلبها فدللتهم عليها وانتهيت إلى رحالهم ليس بها منهم أحد ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه كما كان وعيرهم الآن تصوب من البيضاء ثنية التنعيم يقدمها جمل أورق أي لونه بين السواد والغبرة عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء أي ذات ألوان مختلفة هاه منك يا الدعي انظروا كيف تمادى في الكذب لننطلق الآن إلى الثنية كما قال حتى ينكشف أمره عيانا وحتى لو وجدنا الأمر كما أخبرنا إنه السحر يا قوم يريد محمد أن يسحرنا جميعا بسحره بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين صدق الله العظيم وانطلق القوم إلى ثنية التنعيم التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم انطلقوا ليروا عيرهم التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد القوم العير وسالوا أصحاب القافله عما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم أصحاب القافلة بصدق رواية الرسول صلى الله عليه وسلم فقد شرد لهم بعير وانطلقوا يبحثون عنه فسمعوا صوتا يدلهم على مكانه ولما عادوا لرحالهم وجدوا إناء الماء فارغا لا إله إلا الله بعد هذا الدليل الصاطع والبرهان الناصع على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المنطق والعقل يقتضيان من القوم التصديق لكن القوم كانوا قد بيتوا النية على تجذيبه مهما قال ومهما فعل واختلف القوم فيما بينهم حتى المؤمنون اختلفوا بين مصدق ومكذب وبين من راودته الشكوك بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق الله العظيم سبحان الله إنه على كل شيء قدير ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن حادث الإسراء والمعراج الذي ثبت بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة لحادث معجز حقا ولكن إنه فوق مستوى البشر يخرج عن نطاق القدرة البشرية ويبعد عن مجال العقول وطاقات الفكر العقل البشري دائما يتمرد ويثور وكثيرا ما يخوض في المجهول يبغي المعرفة يطلب العلم يريد الإحاطة بكل أسرار هذا الكون العقل البشري في تمرده وثورته على كل ما جهله لا ينفي أبدا إيمان المرء بقدرة الله وحتى هذا التمرد العقلي له حدود ولكن ما هي حدود العقل البشري؟ لا بد لنا هنا من الاستدلال بآية من القرآن الكريم آية شهيرة جدا إنها آية الكرسي بصورة البقرة ربما تجيبنا على ماهيه حدود العقل البشري بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء صدق الله العظيم نحن الآن بالجوار المسجد وقد انتهى المؤذن توا من دعوتنا إلى الصلاة تعني أعني أن ندخل المسجد لنؤدي فريضه الصلاة ثم ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ بعد الصلاة نستمع إلى العالم الكبير الذي يحدث الناس عن ذكرى حادث الإسراء والمعراج هكذا؟ نعم هذه عادة المساجد في ذكرى الإسراء والمعراج بعد صلاة مغرب هذه الليلة المباركة يحاضر الناس واحد من علماء الدين يفسر آية الإسراء ومعجزة المعراج فما رأيك؟ يا ليت <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام, السلام عليكم ورحمة آل الله ورحمة الله. الله السلام آل عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله. أستغفره وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله سيدي العالم العظيم. الجليل تسمح لي بسؤال تفضل يا ولدي سؤالي يا سيدي في الشك الذي يعتري بعض الناس أمام قصة الإسراء والمعراج رغم وضوح وصدق آيات الله في كتابه القرآن الكريم ورغم ثبوت الصدق الأحاديث الدبوية التي وصلتنا عن طريق كثير من الرواة رضي الله تعالى عنهم لماذا الشك وكيف نصبر غورة بسم الله الرحمن الرحيم اسمعوا أيها الإخوة حينما نتحدث عن حادث الإسراء والمعراج فإننا يجب أن نستيقن من شيء هام وهو أن هذا الحادث المعجز حدث بأمر الله وبتدبير الله ومن صنع الله فإذا ذكرنا قدرة الله سبحانه وتعالى فحدث عنها ولا حرج هو الخالق سبحانه خلق الكون كله وخلقنا فلننظر في أنفسنا وفي خلقنا ونقول تبارك الله تعالى أحسن الخالقين هل يشك أحد في أن الذي خلق الكون وأبداعه على هذه الصورة وخلق الإنسان فأحسن خلقه هل يشك أحد في أنه قادر على أن يسري برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الشام ثم يعرج به إلى السماء ثم يعود به إلى مكة خلال جزء من الليل الان يا إخواني تحدث أحداث في أقصى العالم ويراها الناس في ادنى العالم بعد ثانية واحدة أو ربما خلال جزء من الثانية عبر الأقمار الصناعية ليس هذا صحيحا؟ بلى صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. تلك هي قدرة الإنسان فكيف بقدرة الله الخالق سبحانه وتعالى يا إخوان لا صدقني يا سيدي ما زال البعض يشك فيما حدث ليلة الاسراء والمعراج اسمع يا ولدي الملحدون هم الذين يشكون في هذا الحادث المعجز يشكون ويشككون لماذا؟ لأنهم يريدون أن يخضعوا كل شيء إلى العقل البشري وهذا العقل كما تعلمون مقيد بالتجربة مشجود من كل ناحية بحبال الحس والمشاهدة هذا منطق الإلحاد وهذا المنطق هو الذي يملي على أصحابه الملحدين فلسفة التكذيب والسخرية فهم لا يعترفون بالخالق الذي يسير العالم من وراء هذه الأسباب الظاهرة وهم لا يؤمنون بالواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله وهم بذلك يعادون الفطرة السليمة ويتمردون على طبيعة الوجود البشري الناقص تعالى الله عما يشركون هل تسمح لي يا سيدي؟ ما هذا؟ اللساء حتى النساء يا اخوه الإسلام والإيمان لا حياء في العلم وإذا كان الله ورسوله قد أباح للمرأة دخول المسجد والصلاة خلف الرجال فقد ابيح للمرأة أن تسأل كما ابيح لكم معشر الرجال أن تسألوا وما دامت خلف الحجاب في المكان المخصص للنساء فلها أن تسأل كما تشاء فدعوها تسأل سأل يا سيدتي لقد تكرر حديث العلماء عن هذا الحادث المعجز حادث الإسراء والمعراج في كل عام يتحدثون ويركزون على الشريط الطويل من العجائب التي رآها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم عليه, عليه والسلام. والسلام نريد يا سيدي أن نسمع من فضيلتكم اليوم عن العبر والمواعظ التي نستخلصها من هذا الحادث المعجز وتكون متصلة بحاضرنا الذي نعيشه اليوم ومستقبلنا الذي نأمله إن شاء الله أول عبرة وموعظة ينبغي أن نعيها من حادث الإسراء والمعراج هي عدم اليأس إذ ينبغي أن لا ييأس الإنسان أبدا مهما أظلمت الدنيا في وجهه أو مهما ضاقت عليه الأرض بما رحبت فرحمة الله واسعة والرسول صلى الله عليه وسلم عليه بعد ان مات عمه وماتت زوجته واعرض عنه قومه ضاقت نفسه صلى الله عليه وسلم بهذا الامر فهو بشر مثلنا يحزن ويهم ولكن لنتامل فعله صلى الله عليه وسلم بعد هذا لمن توجه بشكواه وهمه الى الله لا اله الا الله فإذا ما توجه العبد لربه بشكواه وهمومه تائبا إلى الله راجياً عفوه ورحمته لابد وأن يكافئه الله وهذا ما حدث لعبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عليه كفأه ربه على ثقته به وعلى صبره على ما يلاقي في سبيل الدعوة إليه فماذا كانت المكافأة رحلة عظيمة تسري عن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام به الله إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى. فرأى من آيات ربه الكبرى وتأكد من عظمة الله وقدرته وازداد ايمانا ويقينا عندما رأى ولمس سعه ملك الله وقوة سلطانه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. العبرة الثانية إخوة الإيمان من حادث الإسراء والمعراج ولعلها العبرة العظمى هي فرض الصلاة فقد فرضها الله سبحانه وتعالى على النبي وعلى أمته في أكرم لقاء وأقدس مكان عند صدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل المخلوقات فلا أحد يتعداها إلا بقدرته وأمره سبحانه وتعالى وهناك حيث تجلى نور الله على المكان والزمان أمر الله رسوله بالصلاة وفي هذا إشارة لقيمة الصلاة أنها تصل الإنسان بربه وتعرج بروحه إلى الآفاق العليا وننظر أيها الاخوه إلى مكانة فرض الصلاة من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. <تصفيق> لقد كان صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر ما أي إذا واجهه أمر شديد همه وأكربه يفزع إلى الصلاة يهرع إليها يلجأ إلى الله يدعوه في صلاته ويرجوه ويسبحه ويستغفره ويناجيه بسم الله الرحمن الرحيم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 تداري لخاتم الأنبياء يوم ذكر المعراج والإسراء عاجز عاجز عن الوصف شعري فالرسول الكريم فوق الثنائي فلندع مركب الفضاء وما فيه فهذا يفوق كل الدعائي إنها رحلة لاعظم هاد رحلة كفكفة دموع البلاء فإذا الرسل كلهم في لقاء وإذا البشر كله في السماء والرسول العظيم ينهل نورا سابحا سابحا ببحر الضياء أهو قاب القوسين بل هو أدنى في بهاء في عالم من سنائي يا رسول الإسلام إني ظامئ فاسقني من هداك وارو ايامي يا رسول الإسلام ذبنا اشتياقا لضياء يزيح وجه القتام وعليك الصلاه من كل قلب وعليك السلام خير سلامي وعليك الصلاه من كل قلب وعليك السلام خير سلامي كنتم مع ساعة زمن في ذكرى الإسراء والمعراج التسجيل والمونتاج عادل أبو العلا كتبها همام عبد المطلب إخراج يوسف المشري